innaka wa rabbuka al-a'la al-rahma أَمْ يَقُولُونَ شَاعِنَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُنًا تَرَبِّسِينَ I'm ذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه صاعق doing all of me